انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا ما هم مات كِنَا بِجِ مِن آيَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَطْرَفًا وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَ دَمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمْ ووقع عليه مرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْسِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ رِجْزَ إِلَاءٍ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُ إِذَا هُم مِّنكُثُوا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 وَأَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا لِكِتَابٍ بَارَكْنَا فِيهِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّ بك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون